بسم الله الرحمن الرحيم فبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يفتخذ ولدا ولم يكن له شريك في المرسل وَلَا يَمْلِكُونَ ذَرَّةً مِّنْهُ وَسُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ a <laughs> إِن هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَعَالَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ هُمْ بِالْبُرهَانِ وَقَالُوا هَذَا طَيْرٌ لَّهُنَّ فَجَعَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهِ صَهِيَّةٌ عَلَيْهِ صَهِيَّةٌ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ مَـا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إنه كان غفورا وقالوا ما لها للرسول يأكل الصعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو ينقى إليه شنز أو تكون, أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسئولا فظلوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا سبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا اذا رثوا بمكان دعينينا سمعوا لها تغييرا وذكيرا واذا انقوا منها مكانه ضيثوا وصرليل دعونا ما لا سمع يوم ظهور واحدا وله ظهورا كثيرا قل لنا انك خير ام جنة الخلد وتوعد المتقين شانئ لهم جزاء هو مصير لا نغي ما يسعون خالدين خالدين كان على ربك وعدا مسولا ويوم يخشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخن من ذلك من أولياء ولكن مسعتهم وآباءهم حتى نسوا النكر, حتى نسوا النكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم لما تقولون فما تستطيعون صربا ولا نصرا ومن يظلم منكم مدفع عذابا كبيرا وما أرسرنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون, أتصبرون وكاد ربكم كَبَا فِيهَا وَكَانَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِلَّا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ للمجرمين وَيَقُولُونَ حِجْرُهُمْ مَحْجُورٌ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ فَوْضًا مِّنَ سُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ فِي مَقْعَدِ الْخَيْرَاتِ مُسْتَقَرًّا خَيْرٌ, مستقرى خير مستقرى وأحسن مقيرا وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ أَمْرَاً وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيداً يَوْمَئِذٍ يَعْلَمُ الرَّاصِدُونَ الرَّحْمَنَ وَيَوْمَئِذٍ جَعَلَ الشَّافِعِينَ وَسِيلَةً وَيَوْمَ يَعْرِفُ الظَّالِمُونَ وَلا يَدْعُونَ نَاصِرَاً وَيَوْمَ يقول يا ليسا اتخرت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليت بيه لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الرسل بعد وكان الشيطان بالإنسان خبرا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهشورا وكذلك جعل مالك من نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادئا ونصيرا وَقال الذيين كَفروا لونا نُزنا عليه القر نزم سهُ وَحب ك مِك لممد بت بهه فعَكَ وَت وَلَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ إلا إِلَّا قَلِيلًا وَاسْأَلْ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ كُنْتَ غَافِلًا فَقُلْ أَنَا أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَنَّى يَكُونُ لَهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كُنَّا بِالرُّسُلِ أَغْرَضْنَاهُمْ أَغْرَضَنَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي النَّاسِ آيَةً وَعَثْنَا الظَّالِمِينَ عَلَى بَنِي لُؤْمَا وَعَادٌ وَثَمُودُ وَأَصْحَابُ الرَّصَفِ وَقُرُونٍ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وكلا ولا قناة على الخليص التي انطرت نظرته ان لم يكونوا يرونها أبلا يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجعون نشورا وإذا رأوك إن يتخلونك إلا نزواً أهذا الذي بعثاً أم رسولا إن كان ليضلنا عن آلها فلا نولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخل إلى هم عليه وكيلا هم تحسب أن أسرهم يسمعون أو يعتنون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مزر ولو شاء نجعله ساكنا ولو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس علي المذلينا. وَمَا تَمَنَّىٰهُ إِلَّا قَلْبًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلًا لِاسْتِرَاحَةٍ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَإِنَّهُ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ يوم ما خلقنا أنعامهم على شيء كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأذا أسهر الناس إلا كثورا ولو شئنا نبعثنا في كل قرية مذيرا فلا تقع الكافرين وجاهدهم وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذر فرر ثم هذا من حرجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محزورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله لما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا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 وَخَلَقَ به آدَمَ مِنْ تُرَابٍ الذي قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى وَكَتَبَ عَلَىٰ آدَمَ رِزْقَهُ وَعَمَلَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِإِبْرَاهِيمَ قَالُوا وَمَا نُسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا قالوا الرحمن ألسل لما تأمرها أزادهم نفورا مبارة الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا من وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أراد أن أَنْ يَبْلُغَ شُكُورًا وَعِبَادُ رَبِّنَا الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ان غارا شان غاما ان الصاف مستقمون امهتمون وكان والذين امنوا من سبو لن لم يسيفوا ولم يكسرو وشانا بين ذلك قواما والذي من ادعون مع الله لا ين اخر ولا يفتنون النفس ولا يقسلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقعد فيه مهانا إلا من ساب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله ركوما رحيما ومن ساب, ومن ساب وعمل صامحا فإنه يتوب إلى الله مثابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالأبو مروا كراما وَإِنَّ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَذْكُرْ شَرَانَا وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَآيَاتِ لم إِلَّا لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهِ إِلَّا صُمًّا وَبُكْمًا وَالَّذِينَ يَسْأَلُونَ رَبَّنَا أَبْلِغْنَا أبلنا من أزواجنا وذرياتنا صنوة أرين وجعلنا للمستقيم إماما أولئك يهزون الضرفة بما صبروا ويلتون فيها تحية ويلتون فيها تحية وسلاما خالدين فيها dire fini are moe pa noa Hare mostat pa noa mo kam Kol la ya ho vi koma bil ou la